واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجنهن أن يضعن حملهن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 الله بعد عسره يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا, فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله يا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتنو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور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 جيد وان ان الله قد احاط بكل شيء علما